اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أنجا فقال الكافرون, فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Qad alimna ma tanqusul ardu minh hum wa'indana kitabun hafiyiz Bel kathabu bilh haqq Lema jaha ahum Fahum fi amri السَّمَاءَ فَوقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء ونبتنا به جنات وَحَبَّ الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبَت قَبلَهُم قَمُ حِود وَصحابُ الرَّّ وَثَمودَ وَعادُ وَفِعُ وَإِخوَانُ لُوطُ وَصحابُ لَكَةِ وَقَمُ تُبع كلُ وَ كَذَّبَ الرّسُونَ فَحََّّ وَعيد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 بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد في جهازك كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله ناخر فألقياه في العذاب الشديد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 وَمَا تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ قلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكمهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ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 فذكر بالقرآن من يخاف وعير